وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه قال ما ظهر الغلول في قوم قط إلا القي في قلوبهم الرعب ولا الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم ولا فتر قوم بالعهد إلا صلط الله عليهم العدو مالك رحمه الله من فقهه يختم هذا الباب وهو باب الغلول بهذا الأثر عن ابن عباس ليبين ما هو أعم من قضية الغلول وأن ما شابه هذه المعصية وهذه الكبيرة يترتب عليها نتائج في حياة الأمم وكأنه في النهاية يقول لنا المعاصي لها عقوبات عاجلة كما أن لها عقوبات آجلة يوم القيامه وقد يكون العمل من فرد والعقوبة للمجتمع فبدأ ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال ما ظهر الغلول في قوم ظهر تشعر بأن هذا العمل يتكرر حتى يظهر عند الجميع قد لا تكون المرة أو المرتين تأتي بمثل هذا لأنه قد وقعت بعض المرات في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تقع تلك العقوبة من الخوف بل كانوا كما قيل فرسان بالنهار رهبان بالليل إذا ظهر الغلول أي إذا كثر وأصبح ظاهرا ماذا تكون العقوبة؟ ما ظهر الغلول في قوم إلا وإيش القي في قلوبهم الرعب والرعب شدة الخوف وقد بين الله سبحانه وتعالى أن من عوامل النصر الطمأنينة كما ذكر في غزوة بدر وأنهم تنّ على المؤمنين بأن أنزل عليهم أن نعاس أمنة إيش والمقاتل إذا اطمأنت نفسه يقابل الجبال والأسود ولا يبالي وإذا مرتعب قلبه يخاف من ظله ومن خياله كما بين سبحانه في حق اليهود أنه ألقى في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم بأيديهم وأيدي المؤمنين كأنهم خجب مسند يحسبون كل صيحة عليهم وهكذا الخائف لو كان انسان خائف من عدوه في بيته وتحركت الطاقة من طياق الباب او تحركت هرة في البيت لظن ان العدو قضى عليه من شدة الخوف والمقابلة بين الغلول وبين الرعب في القلب اشرنا الى ان الغلول اخذ من الغنيمة والغنيمة لا تأتي بالخوف انما تأتي بالشجاعة والقوة فاذا ما كانت تأتي بالشجاعة والقوة وجب حفظها فاذا ما خانوا أمانة الشجاعة سلم الشجاعة تلك ويعوى ببدل منها وهو الرعب واذا وجد الرعب فلا غنيمة فلا غلول اذا الجزاء من ايش? من جنس العام. ويعاملون بنقيض قصده. النوع الثاني بجانب ذلك. ما ايش? فشى. كلمة فشى انتشى. الشين يقولون من حروف التفشي. نطق هذه الكلمة في تركيبها كما يقول جرس الكلمة يؤدي جزءا من معناها اذا التفشي الانتشار والانتشار الكثرة والظهور بخلاف الندرة ما سلم مجتمع قط من هذه الرذيلة ولكن فرق بين ما اذا فشت ولم تغير ما اذا فشت ولم يبالى بها ما إذا فشت وكانها لم تكن ما إذا فشت واستحلها البعض أما إذا وقعت على سبيل الندرة ويعلم بأنها فاحشه وخطيئة ويستعظمها صاحبها ويأتي تائبا فكأنها لم تكن ولذا وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلد ورجم ولو أن مجتمعا يطهر ويسلم منها لسلم المجتمع في عهده صلى الله عليه وسلم ولكن فرق بعيد يأتي ماعز ويقول يا رسول الله أصبت حدا فطهرني يا سبحان الله أحس بعظم الجرم في نفسه وبدنسه عليه فجاء لرسول الله يقول طهرني بل أقل من ذلك الرجل الذي وجد المرأة بأقصى المدينة وكان منهم وبينها ما كان إلا أنه لم يصل إلى الكبرى قال يا رسول الله لقيت امرأة وكان بيني وبينها ما يكون بين الرجل والمرأة إلا اني لم أجامع أوصبت حدا فطهرني وماذا قال لقيت امرأة وذكر له إلا أنه لم يجامعها قال اصليت العصر معنا قال لا قال توضا وصل ثم نزلت الايه الكريمه ان الحسن بن السيئات اقم الصلاه ترى النهار وزلفا من ان هذه نعمه من المولى والله ان تجتنبوا كبائر ما نكف فهنا جاء تائب جاء محس بخلاف عياذا بالله ما تظهر الفاحشة ويتطاول بها أولئك المجرمين يتباهون تفاخرون بها أو تعلن لها الرايات أو تصرح لها التصريح هذا هو الموت والله اذا ما فشى أي ظهر وكثر ولم يغير ولم يبال به ولهذا من لطف الاسلام وحكمته ومن بيان الحكمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت هذه الرذيلة غريزة والاسلام لا يحارب الغرائز ولكن يهذبها بدل ان تكون في الحرام تكون في الحلال لما جاءه الرجل واخبره قال هل لا سترته برداءك قبل ان تاتيني به من ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه يوم القيامه ان الذين يحبون ان تشيع بالعكس على هذا فاذا كان بالتستر وبالخفاء وبالندره وصاحبها يحس بذنبه ويجزع من قدرها وياتي ويقول يا رسول الله طهرني فهل هذا يكون كمن يباهي بها كمن يجاهر ولا يبالي لا والله ولذا يقول ابن عباس اذا وما فشى كل كلمه لها معناها وقيمتها فشى اي ظهر وكفر لا مجرد وجودها ناتي في المقارنه ايضا الا سلط الله الا كثر فيهم ليش? الموت. ما علاقة الزنا بالموت? الزنا اتصال الرجل بالمرأة عم... عمليه تلقيح. عمليه تكاثر. والموت انتقاص. فكيف يكون الانتقاص نتيجة لسبب الزيادة? لكنه سبب محرم. سبب غير مشروع. ولذا يقال ما بني على باطل فهو باطل وغالبا ثمرة الخطيئة تخنق سبب الخطيئة أو ثمرة الخطيئة تؤد يا سبحان الله العظيم ما بين الحلال والحرام تأتي ثمرة الخطيئة فترمى بظل الجدار وتأتي ثمرة الحلال فيذبح لها ويفرح بها ويعق عنها ويفرح باهلها وجيرانها ويعلن بتسميتها كما في الزنا والنكاح سواء في الزنا يستتر ويتخفى عن الناس ويخشى السلطة والعقاب والعقوبة وفي النكاح يضرب بالدف ويطعم الطعام فرق ما بين الحلال والحرام وهكذا كل المخلوقات تشعر الفرق بين ما احل الله وما حرم يقولون في الحشات العادية اذا كنت تأكل وعندك هرة ومدبت يدك واعطيتها من طعامك تأكل وتتلحص بفمها وبلسانها وتأتي بجوارك تطلب الاخرى اما اذا مدت يدها وخطفت منك شيء ماذا تفعل؟ لو أردتها ما أدركتها سبحان الله تعرف أن هذا حلال وهذا حرام إذا ما فش الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت وهذا من آيات الله التقاء الجنسين سبب في التوالد والتكاثر غريزة جميع الحيوانات الوحوش في الغابات تتكاثر بالتلاقي ولكن هذا التلاقي غير مشروع فتكون العقوبة العكس يكثر فيهم الموت وهنا لماذا يكثر الموت وبأي الاسباب تنوعة الاسباب والموت واحد هل هو عن وعد هذه الثمرة وعزوف الزنات عن الزواج اذا كان اجتزئ بالزنا او بغيره ما حاجته في الزواج ويهرب من مسؤوليه المجتمع ومن تقوين بيت وأسرة والقيام عليها والإسهام في تكاثر الأمة. هذا شخص يعيش على هامش الحياة يتهرب من المسؤولية أو أنه يكثر فيهم الموت بما ينشأ عن هذا اللقاء غير المشروع من الأمراض التي تكون نتيجتها هاج الجسم وانتشار الموت. او يقع ايضا كثرة القتل بسبب الاعتداء على الاعراض من قتل دون عرضه فهو شهيد تستطيع ان تذكر علل واسباب لتفشي الموت كثيرة ولكن يكفي رعبا بذلك اجمال ما جاء في الاثر ومعاملة ايضا بنقيض القصد نعم ولا نقص قوم المجال والميزان الا قطع عنهم الرزق الناحيه الاقتصادي ما يتعلق الغلول في القتال وهو ذروة سنام الاسلام واذا تعطلت ذروة السنام مات البعير واذا تفشت الرذيلة فسد المجتمع اخلاقيا واذا فسد اقتصاده مات ولا نقص قوم المكيال والميزان. المكيال والميزان ادات. ويلحق بهما كل ما به معيار التعامل. القماش يكال ويوزن. ولا بالذراع والمتر والياردة. يذرع. الاشياء الاخرى تباع بالعدد. لا تكال ولا توزن. السلع الاخرى. يدخلها الغش والتدليس ويجتمع الجميع في معنى النقص الباخس الكيل مطفف الكيل وباخس الوزن وناقص الذرع ومدلس في السلعة كل ذلك ينتقص من حق المشتري فيعامل بنقيض القصد انت تطفف الكيل ويقابل التطفيف البخس. والكيل ذو حدين كما يقول الناس كما بين القران الكريم ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون اكتالوا عليهم يعني اخذوا الحق عليهم فاذا كان يكيل لنفسه ياخذ الحق وهو مستعل على من يؤخذ منه وسع في الكيله وحركها بقوة حتى يرسخ الحب وتاخذ اكثر واذا جاء ليشتري منه شخص ما ويكيل له واذا كالوهم اي كالوا لهم يخسرون يدوبك يلمس الكيلة باطراف اصابعه ويبقى الحب معرش بعضه فوق بعض او كما يقول بعض الناس اذا كان لنفسه وجعل السند والسندة عند اعرف الكيل يميل بالكيلة ويضع يده على حافتها فتمسك الحب هرما فوق فتحة الكيلة واذا كان يكيل لا يكيل يرفع يده واذا يبقى في طرف الكيل بكيفه مهما كانت الحيا الكثير، وذكر الامام ابن تيمية رحمه الله في الحسبة امور عديدك ربما لا تعرفونها بعض الذين يطففون الكيل ويبخسون تاتي الى الصاع طول الذراع وهو يأتي من الداخل ويأخذ دجه من الورق او الخروق مثل الكرة ويدخلها داخل الصاع وتلصق بها باللبان او بغيرها انت ترى المكيالة طول الذراع والكرة والحشوه اغلت نصفه من الداخل ويكيل لك ويزيد لك زيادة وصايا من عنده يشغلك بها وانت ما تدري ماذا في بطن الصاع يذكر انواعا من المكيال يقول يجب ان يكون المكيال صلبا لا يقبل الضغط والانضغاط لانه اذا كان رخوا وضغط بيديه طبقة ياخذ قليل فاذا تركه انفتح واخذ كثير فيتحول ايه يتحكم فيه اما اذا كان صلبا من خشب كما ترون المكيل دائما فلا ينضغط اذا ضغط ولا ينفسح اذا ترك ويكون حكما عدلا اشياء كثيرة تذكر وكذلك الميزان في السابق كان الميزان ذا كفتين وخيوط ويعلق من اطراف القائم كما يقولون ولهم حيل في الموازين لا تحصى قد يدفع اللسان باصبعه فيمين بلا ميل قد يرفع القائم بخنصره فتميل الكفة الاخر قد يضغط على الجانب الذي فيه السلع بابهامه فترجع الكف اشياء عديدة قد يحمل تلك السلاسل على جانب القائم فتقل المسافة فتسقط النسبة فترجح باقل الميزان اشياء عديده قد ينحت السنجه ويجعل بدل منها خشبا ويطليه بالدهان فتظن ان الكيلو على جرمه وهو مجوف من الداخل اشياء عديده جدا كما يفعل بعض الصيارفه ياخذ الدرهم او الدينار ويبرده ويأخذ من كل دينار ربع او سدس او ثمن جرام ويحصل الشيء الكثير ولذا اول من برد دينارا واكتشف عليه في زمن بني اميه قطعت يده يهمنا الكيل والوزن وهما الحكمان العدل في المجتمع الذي اقامهما الله لاستقامة التعامل بين الناس كما بين سبحانه لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا ايش معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس الله اكبر ليقوم الناس بالقسط انظروا الى هذا التركيب الى هذا القرآن لا تقول اكثر من هذا انظر كلام الله يقول ارسلنا رسولنا جميع الرسل من ابونا من نوح او من ادم من اول من يعلم الله من رسله كلهم يأتون بالبينات كل رسول يأتي بالبينه انه من عند الله كما كل سفير في دولة يقدم اوراق اعتماده فاذا ما ثبتت بعثته وسفارته كان سفيرا بين الدولتين والرسل تأتي بالايات من عند الله حتى تثبت رسالتها للخلق ثم بعد ذلك تبلغ الرساله عن الله ولذا يقول صلى الله عليه وسلم ما من نبي الا وقد اوتي ما على مثله امن البشر الا وانني اوتيت القران ومثلهما موسى جاء في وقت كان السحر فاش فجاءهم بآية فوق سحرهم عاص عصات تلقف ما ياتون به العصة اللي هي عصة توقع عليها ألقيت فإذا بيحبتلعت كل عصي حبالهم وعصية آمن السحرة لأنهم يعرفون حقيقة السحر وأن ما جاء به موسى ليس بسحر هذه آية تسع آيات أخر عيسى عليه السلام جاء والطب مشتهر وصل الى حد فوق العاده فجاءهم بما لا يستطيعون يخلق من الطين كهيئه الطير وينفقوا فيه فيكون طيرا باذن الله يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموت باذن الله اذا اية واول من يؤمن بها الاطباء جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم والعرب قد امتلكوا زمام البيان والفصاحة والبلاغة فاذا به ياتي ويتحداهم فاتوا بسوره من مثله فاتوا بشيء من مثله وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره ايش من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين جميع الانس والجن قل لو اجتمع ايش على ان ياتوا وحياتوا. ولو كان بعضهم لبعض صحيح ولد فعل فإن لم تفعلوا ولن سبحان الله تحدي الوافق وفعلا ما فعلوا وهذا من الاعجاز الاخباري للقرآن اخبر بشيء قبل ان يقع ولم يقع وفعلا لم يقع فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار اذا جاء فيهم وبما لا يقدرون عليه ما استطاع انسان ان يعارضه ولا ان يتحداه ولا ان يأتي بشيء منه والعقلاء منهم سكتوا حتى كان بعضهم لما سمع القرآن ترك قول الشعر وهو من فحوله قالوا ما لك تركت الشعر قال جاء ما هو فوق ذلك اذا لقد ارسلنا رسلا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان الكتاب للتشريع والبيان والتوجيه والارشاد والحلال والحرام ولذا الكتاب الكريم كما قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ولو ان انسانا تحدى العالم بان يأتوا بقضية اجتماعية فيها مصلحة للبشر لا توجد في كتاب الله لرد عليه قوله ولكن بعض الناس قد يدرك ذلك وبعض لا يدرك والله سبحانه وتعالى خبره صدق ما فرطنا ولذا الراسخون في العلم يتحدون الأمة يذكر ابن كثير عن الشافي رحمه الله عند قوله سبحانه وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتفوا قام الشافعي في مكة وقال يا اهل مكة سلوني عما شئتم اخبركم عنه من كتاب الله هذا تحدي ولا لا لكن ما كل انسان مثل الشافعي فقام الرجل وقال اخبرنا عن المحرم يقتل الزنبور ماذا عليه الله تعالى يقول من قتل منكم ايش ف. جزاء مثل ما قتل من يحكم به ده يعدم منكم مثل ما قتل من النعم يكون جزاء للصيد وهذا دبور هذا الدبور من الصيد وش فيه يعني سؤال تحدي فالشافعي قبل هذا التحدي وقام وذكر بسنة يقول ان الله تعالى يقول وما اتاكم الرسول فخذوه ثم انتقل على ومثله معه ورسول يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعد وحدثني فلان عن فلان ان عمر بن الخطاب سئل عن المحرم يقتل الزنبور ماذا عليه قال لا شيء يب هنا القرآن مع السنة يتحدى العالم المسلم الراسخون في العلم يتحدون العالم بان ياتوا بقضية لا حل لها في الاسلام لا ماذا انزلنا معهم الكتاب والميزان الكتاب ليبين ويرشد والميزان ليطبق. ولذا العدالة تطبيق للتشريع. والميزان ليس مجرد الكفتين. الان في موازين بدون كفة. الميزان مفعال من الوزن والوزن التعادل. الميزان في القول. الميزان في التعامل. الميزان في الاكل. الميزان في الشرب. الميزان في كل شيء. انت الان تمشي بالميزان تلبس بالميزان تلبس ثوب اطول منك ولا ارضيك منك ولا قبل تلب... ما تلبس التوب يوزن عليك الخياط بالمجاس تسكن بالميزان تأكل بالميزان تحط الملح كده جزاف وتحط السمن كده بلا مقدار ولا كل شيء بميزان كل شيء في الحياة بالميزان حتى تمشي مشك بالميزان لو مشيت خطوة اكبر من خطوتك العادية تسقط ولو مشيت دون خطوتك العادية تعبت ومللت ومرضت اذا الحياة كلها تمشي بميزان انا كل شيء خلقناه بقدر هذا البناء بميزان هذا التيار بميزان لو زاد حرق الشريط اذا الحياة كلها بايش بالميزان ليقوم الناس بالقسط اي بالعدل في كل شيء فالتطفيف في الكيل او البخس فيه وكذلك الوزن وكذلك العد وكذلك الذرع وكذلك جميع التعامل ولكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه جاء بالتطفيف لانه خاص من عام وهو في كيل الحبوب او المكيلات وربطه برزقي ما ولا طفف قوم المكيال والميزان الا إيش قطع عنهم الرزق الرزق لفظ عام كله من رزق الله وفي السماء رزقكم وما توعدون تقديره ولا انزاله يطلق على المطر لان الله سبحانه وتعالى جعل المطر سببا للرزق وما من نبتة تنبت في الأرض إلا بقطره من مطر وفي السماء رزقكم وما توعدوا. إذن في أول نداء للخليقة في القرآن الكريم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء يعني بيت واسع جدا الارض والسماء بمثابه الدار الكبيره للخلائق كلهم ذلك يقولون ايش دار الدنيا دار الدنيا الدار يعني بجدرانه وبابوابه ونوافذ الارض والسماء بمثابه الدار جعلكم الارض افراشا والسماء بناء ياويكم ولا مسكن تضيعوا ثم بين لوازم السكنة مش سكنكم في دار خربا سابكم لا جهلت أَرْضًا فراشة والسماء بناء وَأَنْزَلَ من السماء ماء فإيش فخرجنا بي من الثمرات تلتق السماء مع الأرض على مصالحكم ينزل الماء من السماء فتتلقاه الأرض فتخرج الثمرات فلا تجعل لله أنداذا وأنتم تعلمون خلقكم وخلق اللي قبلكم ما لي ما في خالق غيره وخلق لكم هذه الدار تسكنونها وأهيأ لكم اسباب المعيشه بالرزق والثمرات من حقه ان تعبدوه وحده كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم سبحان الله العظيم اذا اذا طفف المكيال كأنه يريد أن يوفر زيادة في الحب والحب يجي من المطر إذا كنت أنت تنقص خلق الله حقهم فالله يبخسك حقك فالله يعاملك بالمثل يمنع عنك الماء من السماء فإذا وفيت حق الناس وفى الله لك حقك وقفه جانبية شوي تعلمون سبحان الله العظيم والله يا اخوانا نحن حينما نغفل عن السنة والمواقف المبينة او الموجهة نضيع انفسنا في هذا الموقف بالذات توفي حق يعطيك حق مضاعف تأخذ الحق يضيع عنك رأس المال اصحاب الجنتين الاول كان في من كان قبلك رجل يمشي في فلات من الأرض شوف التعبير فلات من الأرض يعني هدوء وسكون ما في مشوشات فسمع صوتا في السحابة يقول اذهبي فامطري فسقي مزرعة فلان يعني لا ارتوازي ولا مكينة ولا شغلة السحاب في السماء تسخر وتمشي لفلان باسمه فحجب هذا السامع فيمشي في ظل السحابة حتى اذا جاءت الى حرة وانفرت واذا بالماء يمشي في طريقه حتى نزل الى ارض وهناك رجل يحول الماء وقال السلام عليك يا فلان قال وكيف عرفتني وعرفت اسمي وانت لست من هنا قال اخبرني ماذا تصنع في مزرعتك قال ولماذا اخبره قال نعم اذا جاء الحصاد قسمت الثمرة ثلاثة اقسام قسم امسكه لارده فيها البذر وقسم لي ولأولادي وقسم اتصدق به يبا الصدقة هذه هي اللي ايش, إيش سوت له الصدقة ساقت له السحابه تسقي مزرعته وناتي في المقابل بالعكس كما بين سبحانه وتعالى في سوره نون اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فقدوا على حرد كل القضيه سبحان الله لا يستثنون ما كان يفعل ابوهم كان يستثني من الثمره للمساكين قالوا لا خلاص راح ولا اصبح من حقنا واحنا اولى بهذا وغدوا على حرد قادرين فلما راوها قالوا ايه سبحان الله العظيم ايش اللي اصابها في الليل ها فطاف عليها طائف وهم نائمون فاصبحت كالصري همهم دري فاصبحوا ايش فاصبحت كالصريم فتنادوا مسبحين أنغدوا على عرضكم من كنتم قال فانطلقوا وما تخافون لا يشوفكم أحد حتى ليجيكم اللَّه لي يدخل النَّهار اليوم عليكم مسكين لحاله إلى هذا الحد فلما رأوها قالوا هذه ما هي حقنا هذا طريق الطريق هذه ما هي حقتنا حقتنا طيبة ومثمرة وأحسن شيء قال أفسطم ألم أقل لكم لو لا تسبحون إذا هذا رجل يتصدق بجزء من ثمرة مزرعته يسوق الله له السحابه فتسقيها وهؤلاء قوم نووا النية بيتوا النية على عدم إخراج الصدقة ماذا كانت النتيجة؟ عاملهم الله بإيش؟ بنقيد قصدهم انتم بخلتم بحق الفقراء انتم هم سوا أنت عملت حساب الفقراء تأتيك السحابة وتسقي أرضك يا جماعة الكون هذا بيد من اللي مصر العالم من يا جماعة الزرع والبساتين ونفوسنا ونحن لمن اذا ليش يا جماعة رب العالمين أوجدك وجعل لك منهج تسير به وجعل لك حياة معلومة وقال لك اتبع سبيلي اهدك افعل الخير اضائفه لك تجنب الشر لا يحيق بك تقول لا حول قتيل الا بالله وما نقص قوم الكيلة الا ايش قطع عنهم الرزق اذا ما وفى قوم الكيلة الا وايش زاد لهم الرزق اذا المعصية تمحق البركة والطاعة تأتي بها والحديث الصحيح من اراد ان ينسى له في عمره ويزاد له في رزقه فليصل رحمه. فليصل ايش رحمه. اذا صلة الرحم من الطاعات ويترتب عليها زيادة الرزق وطول العمر. واشرنا بالامس بعض الناس يتفلسف هنا. ايش اللي يطيل العمر واشي للزيدير. ما كل شيء خلقناه بقدر. ما كل شيء في الكتاب امر ما ان يكتب ما كان وما سيكون لكن نسي يمحو الله ما يشاء ويثبت ما الله سبحانه قد, قد يكتب على انسان شقا ويبدلها السعاد قد يكتب على انسان الفقر ويبدله بالغنى قد يكتب قد كلها شيء. او في القدر الازلي قبل ان يوجد موجود يكون كتب لهذا الشخص انه يفعل كذا ويكون سببا في زيادة او يفعل كذا ويكون سببا في نقصان رزق اذا امور مقدرة قبل ان تقع على ما ستقع اعملوا كل ايش ميسر لما خلق له ولا مشاحة في ذلك ولا حاجة الى فلسفة ونرد الاحاديث بفلسفة إيه؟ فلسفة منطقية لا ابدا نعم ولا حكم قوم بغير الحق ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم ما هو غير الحق يا فما بعد الحق إلا ليش أدلة إما حق وإما باطل من ليس هناك واسطة والحكم بالحق هو العدل العوام يقولون يد تقطع بالشرع تعيب والله تعالى يقول ولكم في القصاص حياة والشخص إذا قتل وهو متعمد القتل وسيق للقصاص حتمه قدره لكن اذا قتل ولم يقتل اذا لم يحكم بالحق ظلم وجاوز الحد مال مع الغني او مع القوي ظلم الضعيف او الفقير وليس هذا خص بالقاضي والامير كل انسان يحكم في قضية بين يديه. الان احنا في اختبارات الاستاذ يصحح اوراق الطلاب يحكم يحكم بالنجاح والرسوب ان كان بحق او بباطل الطبيب في الاسواق يحكم على السلعة صالحة او فاسدة بحق او باطل وهكذا كل من تولى حكما ويميز الحق من الباطل فكل من لم يحكم بالحق ولكن قمة الحكم هي القضاء والاماره والحكم العام في الأمة وليس هناك حكم حق أحق من كتاب الله فإذا أمة حكمت كتاب الله فيها فلها السعادة في الدنيا والآخرة وكما جاء في الحديث عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة لما تعبد الله ستين سنة عبادة لنفسك لك ملايين القصور في الجنة إيش حيعود على الآخرين لكن حينما تعدل في ساعة تنصف مظلوم تساعد ضعيف تف... فيها أشياء كثيرة جدا ويبارك الله للأمة في عدل الساعة أكثر مما يبارك في عبادة شخص ستين سنه ولذا جاء في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله في على رأس القائمة من امام ايش لا عدل في رواية عادل لكن عدل اقوى قد يكون كافرا عادل ولا لا يعدل سياسة لا رغبة ولا رهبة من الله يكون غير مسلم ولا يؤمن بالله لكن انسانيته تأبى عليه أن يميل سياسة ملكه في الناس يريد أن تظل سياسته أو حكمه في الناس بأي شيء أن يعدل بينهم ولذا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله الملك يدوم مع العدل ولو لكافر لأن العدل أساسه ليش هذا عبارة العدل أساس الملك فالعادل قد يكون كافرا لكن العدل لا يكون إلا مسلما لماذا لأن العدل تقول في علم الحديث رجل عدل أو في الشهادة فلان هذا عدل أي تقبل شهادته يكون الإسلام بأركانه والإيمان بلوازمه صدق القول اجتناب الكبائر العدل ما اجتناب الكبائر وإيش وفعل الواجبات إذن إمام عدل أي عادل في الحكم عدل في ذاته ويقول علماء الأخلاق الشخص العدالة للعدل قمة الأخلاق الشجاعة والكرام والصدق والأمانة ووو. كل ذلك تجتمع تحت عنوان العدالة فالإمام العدل أول من يظلهم الله تحت ظله إذن لسبب العدالة في الأمة ما حكم قوم بغير الحق أي حاد عن طريق الله سبحانه وتعالى ومهما كانت عدالة عادل بغير الإسلام فهي ناقصة لأنه في ذاته ليس عدلا إذن ما حكم قوم بغير الحق إلا وإيش فشى فيهم الدم لماذا لأنه إذا ضاع الحق جاء الباطل وإذا جاء الباطل جاء الهرج والمرج وثغى القوي على الضعيف وفشى الظلم انظروا يا إخوان قضية نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما اعتكف في محرابه وهل اتاك نبأ الخصم تسوروا المحراب دخلوا على داود ففزع من... لا تخف خصمانه بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق الاسرائيليات في امرأة هذا كلام فاضي لان الله قدم لداوود ذا الايد انه اواب ان سخرنا الجبال معه يسبحن. سبحان الله أواب الجبال تسبح معه والطيور محشورة لله لكثرة عبادته لربه الجبال تسبح معه والطيور الشمع عند تسبح الله يبقى هذا يتهم في امراه الله يقطع لسنتهم ان شاء الله ولكن يعتكف في المحراب للتعبد ويترك الخصوم يبغي بعضهم على بعض فيعاتبه الله سبحانه وتعالى وهكذا الحاكم جلوسه للحكم وفض المنازعات اولى عند الله مئات المرات من ان يعتكف في محراب يتعبد لا يا داود ان جعلناك إيش خليفه في الارض فاحكم اتيناه الحكمه وفصل الخطاب مهيئات الحكم ومقوماته يقوم يترك وظيفته الاساسيه ويجي في المحراب لا وهكذا العدل والحكم بالعدل وما حكم قوم بغير الحق الا فشى فيهم الدم اي القتل والهرج فاذا قتل انسان ولم يقتص له من الذي يقتص له لصاحب الدم الحكم بالحق ولا بالباطل الحكم بالحق فاذا لم يقتص له يبغى ياخد حقه بيده واذا اخذ حقه بيده جاء الاخرون ايضا واخده وقالوا في الجهل يقصن الواحد بالاثنين القبيلة اخذ بواحد لا تمر البؤ بالشراك ناعل كليب ان قتل الاحرار بالشسع غالي وتقوم الحرب وتقوم الثلوات من اجل قتل الانسان اذا لو كان هناك حق وعدل واوقف الطرفان لما كان هناك قتال نعم قال ولا خطر قوم بالعهد الا صلط الله عليه العدل هذه الخصلة الاخيرة ولا خطر أي خان قوم العهد إلا سلط الله عليهم العدو العهد هو الميثاق والله سبحانه وتعالى يا الذين امنوا أوفوا بيش بالعقود والعقد هو العهد لأنك تعقد صفقة مع المتعاقد معه ما في حبل بتعقده ولكن اشارة الى ان جميع الحيوانات تربط بعقد الحبل عقدة والانسان يربط باي شيء بعقد الكلمة فكأن الكلمة من الانسان كالعقدة بالحبل ولذا يقال شرف الكلمة المعاهدات الدولية توقف الحرب وتنشئها وتشعلها بأي شيء بالكلمة والامم ترتبط بأحلاف والأحلاف كلمة توقع عليها والإنسان يربط بوعده ولذا كان الخلف بالوعد والكذب في القول كل ذلك لشرف الكلمة واحترامها فإذا ما ضاعت الكلمة وضاع العهد ولم تبقى له روابط كيف يترابط الناس بعضهم ببعض كيف يثق الناس بعضهم ببعض لا ولذا الاسلام يوجب على المسلمين الوفاء بالعهد لما امر الله سبحانه وتعالى او لما فتحت مكة وكان للمشركين عهد يأتون الى البيت يحجون وكان يطوفون عرايا جلس الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحج عام وارسل المنادي ينادي في العرب لان لهم عهد وذم ان يبلغهم مأمنهم وان يرجع وان يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريانا مش خلوهم حتى يجوا ياخذوهم في مكة ويقتلوهم لا لهم عهد لهم ذم فمن كان له عهد وله ذمه فاتركوا حتى يبلغ مأمنة حتى يرجع الى موطنه اوفي بعهده عندك وهكذا في القتال اذا عقدت الهدنة او اذا ارتبطوا بكلمة ما كان المسلمون ليخفروا بعهد قط ولهذا لو خطر قوم العهد ماذا تكون النتيجة العدو يأمنك بكلمة تقولها وانت تعطي الامان وتعطي العهد ويترتب على هذا العهد استتباب الامن وقضية صلح الحديبية وضعت الحرب او اوقفت وانتشر المسلمون يمينا ويسارا ولقي المسلمون المشركين في قبائلهم وعلى مياههم وجاء المسلمون وتبادلوا التجارات وعرفوا من الاسلام ما لم يكونوا يعرفون حتى غدرت قريش بعهدها فهناك كان فتح مكه تلك الفترة التي وهي سنتان تحت ظل الوفاء بالعهد دخل في الاسلام في السنتين اكثر ممن دخل فيه مدة الدعوة كلها ثمنتاشر سنة عشر قبل الهجرة وبعض وستة بعد الهجرة او والسنتان جاءت بعد ذلك يعني تمنتاشر تسعتاشر سنة كان عدد المسلمين قلة كان عدد المسلمين الفين في صنح الحديبية تقريبا ومكتوا سنتين فجاء فتح مكه يخرج صلى الله عليه وسلم من المدينة بعشرة آلاف مقاتل يبقى من سنتين كانوا الفين والان يخرج كم عشرة آلاف يبقى تضاعف كم مرة خمس مرات في السنتين فقط هذا تحت ايش الوفاء بالعهد ولهذا غير المسلمين لا يعرفون عهده والكلمة المشهورة عن هتلر لما راد أن يغزو أوروبا قال بنا بينهم عهد قال لا المعاهدات وقت السلم أما الحرب فلا معاهدة حبر على ورق أما المسلمون فلا وتعرفون قضية الجيش في سمرقند لما دخل الجيش وخاء خطر العهد أو لم يعطيهم الأمان وبلغ الأمر إلى الخليفة فيأمر الجيش بأن يخرج بعد أن فتح المدينة ولكن اهل البلد لما وجدوا عداله الاسلام والوفاء بالعهد تمسكوا بالجيش قال لا والله انتم ارحم لنا من خليكم الوفاء بالعهد مكن للجيش وغير هذا يا اخوان وما خطر قوم بالعهد الا وصلى الله عليهم ايش انتم تقول العهد مع العدو ليش عايزين تغدروهم عشان تنتصر عليهم لا يسلطه الله عليكم إذن الأمور التي ذكرها ابن عباس كلها تاتي نتائجها بنقيض القصد ومن جنس العمل وهذا يكفي ردعا لارتكاب هذه الأمور وإذا نظرنا إلى هذه المسميات نجدها تتعلق بما يسميه علماء الأصول بالجواهر الست الأديان والأبدان والعقول والأموال والأعراض أما الأديان فهذا وفاء العهد ذمة لله وأما الأعراض فهذا الزنا وأما الأموال فهذا الكيل والوفاء به وهكذا أيها الاخوه يكون في هذا الأثر الحفاظ على ضروريات الحياة في المجتمعات وإذا ماصين للأمم دماؤها واحترمت كلمتها وطهو مجتمعها من الرذيلة وأمن اقتصادها ووفيت حقوقها وأمنت غنائمها من الغلول كان مجتمعا في القمة من المثالية وكانت حياة أهله في أسعد ما تكون حياة وبالله تعالى التوفيق